الحمد الله صلى الله عليه وسلم قراءة الموصوله لتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الاصول من شرح شرح الاصول للعلم الاصولي لسماحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله معك وصلنا للصفحة كم كم انتم اللي هو ببحث الأخبار نعم الله ان الله ان الشيء القاء لغه النبى والقاء به هنا ما وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فاتح او تصوير او وصفه على احلام كثيره من القول فاخذوا تعريف الطلق تعريف لغه النبى وارتفعوا غتلهم وضيق يكون في الامور المستقبل في الماضي كل الله يكون يعني السياق فيكون النبع في الامور المستقبليه والخبر في الامور الماضيه وقيلهما واحد قال يعني يكون الفرق حسب السياق لكن في اصل المعنى لا يكون فرق بين النبأ والخبر لكن ممكن السياق قد يقول ان النبأ هذا في المستقبل او الخبر هذا في المستقبل او العكس نعم وهو الراوي هنا ما افترا ان ليس الله صحيحا من قول او فعل او تصريح او نص فيكون مؤكدا من كتب يعني السنه هي كده تعرف موظف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعله أو فعل أو, أو, إيه او وصف نعم إن إن نعم يات. بجلد بجلد. نعم نعم او قال في السماء يبقى كأن في السماء قولت النبي صلى الله عليه أقر لو لم يكن الله في السماء لما أقره النبي هذا ولما قال انها مؤمنه وده على الذين يجرمون السؤال بأين لأن النبي سأل به أين الله أين الله النبي سأل كيف يكون جريمه هذا السؤال وأجيب وسال وسكت سال وأجيب أين الله واجيب في السماء يبقى عندنا السؤال مشروع أين الله؟ والجواب السديد في السماء قلت أنت بقى تخرج علينا في السماء أصدق في السماء يقتضي الإحطة لأنه يبقى في السماء إزاي وخبارك في زرطية وفي السماء يبقى يقتضي, يقتضي, يقتضي يقتضي هذا هو الطاغوت الذي دخل منه هؤلاء لما أعياه فهم يعني اللغة فضلا عن الشرط لأنه يجعلهم مرادات سيئة فقالوا بالمعتقدات والمرادات السيئة إنما خالفوا اللغة وخالفوا الشر، خالفوا اللغة وخالفوا في ذلك الشرع وليا ده ما جاش أرضاً للغة النبي يقول يا رسال الله ففي السماء يعني الحج جمع صار في السماء إذا كنت يعني داخل السماء ولا خارج السماء ولا كن يعلمون في السماء يعني على السماء وليست صدتي انهم عارفين أن تاتي فيه لهذا المعاني تاتي فيه لمعاني اخرى زي ما ما سالوهوش لاصلب لكم في جذوع لكم وتفلسفوا لغه في جذوع لكم زار صلى الله عليه وسلم يكون على الجذع ولا في الجذع نفسه في الجذع مصطلح يكون على شيء بارز يورا قالوه دي حقائق وما يعرفوها هذه حقائق هم يعلمون ولا ان المسيح بينزل للسماء الدنيا السماء الدنيا دي بتاعتنا ولا في سماء دنيا تانية خاصة بالله ينزل فيها ومنزل ينزل فيها ولا السماء الدنيا بتاعتنا ولا سؤال من هذا ولا سؤال هل ان هذا ليس من الدين يعني أنه يسلم ويكون الدين أن تسأل وتستفصل وتستفسر هم يعلمون حقائق هذه الألفاظ بصدق توجههم وفصاحه لسانهم فمشيك ولهذا لما جاء الرجل الإمام مالك وساله كيف استوى هنا نظرة المصير نظرة المصير فعلاه العرض واطرق برصيف الأرض الارض ثم رفع بصره وقال يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير مفهوم والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه الاستواء غير مفهوم وكيف غير معقول واليمان بيواجه بسؤال عنه بذلك وما راك ان منتجع انت منتجع لا كل شيء يا ديري نعم يعني من اشياء يا جماعه مثلا قولوا الرسول كان بيأكل لا انت الرسول كان بيأكل بالقضى الجبلات يبقى شراياته امال ما شاء ياكل ومجاهد نفس عشان الرسول عشان الرسول كان بينام لكن نقول كل بيديك اليمنى نام وستنسوك أن يكون بيديك اليوم يبقى تعلقت السنه هنا بالكيفية بقى. نمت على وضوء والضجع على الايمن الأيمن يبقى هناك فيه كيفية لذي اللي تعلقت بيديك السنه نعم نعم أدنى ومعشن أدنى ومعشن أدنى ومعشن أدنى ومعشن أدنى نعم طيب ولكن قد يكون معمورا به يعني معروح. مش بالله. ما يدخل في لما يفعلوا بطول البشرية في كل البشر يفعلونه الكافر والمؤمن وكف هذا بالمقتضى إيه ال نعم <تصفيق> أو واحد يقبل الشور بالماء سنة لأن الناس يشربوا بالماء أو أكل اللحم سنة لأن النبي كان يأكل اللحم لا هذا أمور لا تكفر في حد التأسي والأحداث أو واحد يقول يرى نفس السنة في النبي أنا هجيك أسأل عنك وانا جعان ثم انت تروح تجيب شاف وتتبحاني وتقول لا احد اكرم مني اليوم لديكم عشان الناس يفعلها مع ايه لا هذا كله لا تريد في حد الكاس فراكمه وكانت ذلك ان في مقوله ان هناك هلال على طوق نقول لكنه شيء من في ييدي نعم يعني إذا كان الأمر بسبب او لامر لأمر الشارع به يبقى صلقة في السنة به هنا أنا من حيث أصلي إذا كانت جبلة فلا تدخل فتاة طيب فإن قيل إن وسلم في لفعين <تصفيق> آه يعني هنا الرسول وقف في الطريق وباله توض وظن عمر تأسى به زي ما كان ابن عمر كما أقرأ في حوالي 9 حديث يعني متفالية كان ينظر مواضع الصلاة اللي صلى فيها النبي على الطريق من المدينة إلى مكة وكان يتحرر الصلاة فيه يتحرر الصلاة المكان الذي يجب فيه النبي صلى يبقى صلى هنا ويوصف ويذكر طيب هل نقول هنا بقى إن, ان دا يخالف القاعدة اللي الرسول اللي الشيخ قالها او العلماء ذكروها لان كل النبي نزل هنا وبال وتوضع هل لأن البول هنا يستحق ما كان ممكن يقول بع... قبل كده وممكن يبول بعد كده ما كان بال في مبال ده بحكم جيب الله بس الاشكال في اتساء تعس ابن عمر فهل نقول اذا الأفعال الجبله يصح التاثر بها ولا هذا فعل خاص لابن عمر لا يسام عليه نعم الجواب نعم و... فلا تبع ابن عمر رضي الله عنه على, على ذلك ولا استدل بتعلي في هذا فإنه كان رضي الله عنه يفعل من ذلك جملة كثيره يأتي بالناقة ويمشي في أماكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويزور حيث من ضار النبي لو كان ضار في مكان فبعض اخواننا يذكر هذا على المنافس على وجه التاسي يقول انظروا إلى امتثال ابن عمر وتأثى ابن عمر بالرسول صلى الله عليه وسلم فكان هذا يمدح لا هذا لا يمدح ولو كان من فعل ابن عمر رضي الله عنهما ما الاعتذار عنه الاجتهاد لهذا ورد انكار أبيه عمر عليه في تحرير واضع الصلاة انكر ابن عمر وأن لا أنكر عمر وأن إنما أهلك من كان قبلكم آآ آآ تتبعهم لأثار أمديائهم فلا ينبغي وهذا من الزياده هذا من الايه من الزياده نعم كل سعاده اتباع النبي حتى في الامور العاديه نحذف حتى في الامور العاديه ونقول عباره صحيحه مئة بالمائه قد ينتج عن التاثير في الامور العاديه التنطع والتشدد ونفرة الناس وانا الان اما اوقف الرغب كله عشان اتبول هنا في المكان ده انا مش هيك تبول اصلا اوها عطر السيش اواجبنا ارثق بيه ان اصلي بعد شوية لأقول اصلي في المكان ده وخبارك او النبي انا رئيس النبي يتغذى بعض الظهر المباشرة فانا يتغذى بعض الظهر ورئيس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نام عند ام سليم قال عنده يبقى له المراه برضه حرمه وروح اقل عنده زي ما كان النبي يقيل لا يقيد سبيل يروح اقل عند ام سليم هذا ينتج عنه تشدد وتنطق فنقول من التاسي بالنبي ان نتاسي به فيما خصب به التقرب الى الله سبحانه وتعالى وللنبي خصبه التقرب الى الله هذا محل التاسي وما فعلوا صدر معروض الجبين لو ياكل يشرب ينام يروح يجي يكلم نساء كذا أو كذا هذا بموضع يعني م محل بشريته فلو احنا جينا من تشدد ثيابه من هذا تشدد وبمرور الزمن هيتحول إلى شرع يظن الناس من بشار يعني مش موجود العلماء جاه الذين فننزوا كلام ابن عمر هذا لا عدد ذلك سن زي ما الناس دلوقتي في المدينه يستغلوا اموال الناس يستغلوا الناس ويستثمرون اموالهم ويقول في حاله تعالى في مسجد القبلتين تعالى تعالى في سبع المساجد هنا صلى النبي في الخندق يلا والسيارات تروح والسيارات ناس وتجيب ناس فلوس صار ليه اصل النبي صلى في الخندق طب وهي عشان النبي هنا في الخندق ايه يعني المسجد ده تحول الـ الـ الـ الـ الـ الناس داروا وهم كذارب وهي تعال روح في ناس الغار اللي كان بيتعبد فيه النبي في حراق في غشره تعال ان طلعت نص ساعة لما صحى ومفرش السجاده في الغار صلى ركعتين واحده في لا ياكل بدعه الصلاه لم ياتي مثل النبي صلى بس تفكر أعب كده خمس دا تفكر في السماء وتفكر في الرب سبحانه وتعالى ونسخ الرب كده وتفكر الأيام الخالية طيب كان تذكرها النجل صاحب الحدثة والواقعة وفي البالك تقع الحديثة والواقعة ما تذكرهاش النابس عساني خلاص لأنه وقعت اتفاقا كان ممكن يبقى الغار هنا كان ممكن يبقى غار تاني آه كان ممكن يلاقي له قوضة مش لازم غار يعني بس هذا بتسمى هذا الذي سلسلنا له فلما سألت مهمة جدا إنما إحنا أمة السعادة كل السعادة في تتأثى حتى في الأمور هذه قد يأتي الشقاء والتنطر ونتح لها الشر على الايه؟ على الأمة السعادة كل السعادة إن إحنا نترسل خطاة خطاة وإحنا نتأثى به في الأمور التعبدية الأمور التي في القصدة تقربة إلى الله على سرجح الزيادة على ذلك تنطر فقط إحنا نفعل ما تعرف صلى الله عليه على وجه التعرف ما ماشي التعرف التاريخي يعني كنت تروح زي ما زي زم... ما مثلاً انت تروح شوف القاهرة ولا شوف الجمالك ولا شوفوش عارف ايه هذه ما فيهاش التعرف كتعرف, كتعرف في تعرف الاماكن أو كذا ما فيهاش التعرف لكن لا, لا... لا تتعبت بالذهاب إليها ويتعبت بالذهاب إلى بالك لكن كذا ما تتعرف أو هذا وانت زي ما حدثت من مر مثلا رحل مكة نقول والله ده كان جبل النور ده جبل النور اللي كان في غار حراء مع ان اذا خبش اياك التعرف على هذا تعظيم الاماكن فالواجب انساء الامة هذه الاماكن انك تنسي الامة هذه الاماكن لها عمر عمد الى شجرة بيعه الرضوان اظيمة دي لو عندنا كنا نعملها من ذهب هنخلعها ونخط دهر ونشوف الالف وربعمائة صحابة او الالف وربعمائة صحابة نكتب على كل غصف اسم صحابة لانها مأفورة عظيم عمر عمل ايه وده الله عنه قطعة قطعها فلو الامها تعلق بهذا لا هنا وقعت غزوة مدر ما وقعت غزوة كبيرة تعذب يعني لازم تقع راقصة هنا اتفقا كانت ممكن تقع في مكان ساك. مش كل الغزوات وقعت في مكان بدر وكل غزوات في مكان الخندق ولا كل الغزوات تبوك ولا كل الغزوات احد ولا كل الغزوات حي حيث ما اتفق حيث اتفق فلو شفنا ان الامه تعرض قلوبها بياب نفس الامه يبقى انسى الامه هذه الاماكن من الدين من هذه اللي ولادة انا اذكر مثلا وحنا في الحرم تطلع في جنب تحت السلام اوضة فيه يقول لك يعني مكتب او حاجة يقول دي. دي كبار الارقم ايه ابن الارقم فتلاقي الاس قعد ومسكى الشباب كل داب وتبص وتشدك دي, دي دار الارقم طب انت عندك المسجد الحرم ادخل خطسين ادخل صلي طوف ما لك انت وما لدار الارقم خلاها ظهر الأرقم يقينه خل الأرقم ساكن فيها رضي الله عنه ما لكنك وما أنك ليه تنصرف على المسجد الحرام وقت عن ذلك الأرض المسجد الحرام طوف وصل في البلد هذه مسائل يعني مهمة جدا طيب قال وكثروا ما من شدتي Thank <laughs> you. هذا إذا هذا إذا صار يفى منه التعبج أو يحدث سنطعا أو مشقة الثلاث ولهذا لم يرد ان الصحابة غير ابن عمر كان يفعلون هذا يعني ما جاشه أبو مثلا ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة فعلوا مثل فعل ابن عمر وهم أعلم من ابن عمر فعمر أعلم من ابنه وأبو بكر أعم من ابن عمر ما فعل هذا فدل على المبادئ خاص لعمر رضي الله عنه وكان أول بقى النساء العشرين معه في البيت في أحوال كثيرة جدا نعم يعني الآن سمعت آ مثلا الدش سحمش منه وجب إني ولازم تجيب زوجته جنبه تستحمى معك ولازم تتقترف وهي تقترف لأن النبي كان يقتصره عيشة منين واحد يقتصر منه جميع يعني لو كان النبي عنده الدشرة يفتح ينزل الماء ويغسل لازم يزيبه هذا دي الوسيل دي الوسيلة دي الوسيلة دي موجودة انت عندك دورت المياه لازم تسيبه طرق الغيس وخباك انتها دي مسائل يعني لا توصق فيها طب الثاني مم. لما حرم ايه حرم عن نسي الثوم إذا ثبت هذا أن, أب... إن أبا إيوب حرم عن نسي الثوم يعني حرم عن الثوم فيكون مخطئا لأن فعل هذا غير جائز لأن النبي صحيح أذن كما جاء في الصحيح قال كله فإن اناجي من لا تناجون فلو انه فعل هذا لا يتابع معنا أفسد خليفة في في في تحريم وفي كراهية ويحرم على نفسه هذا تحريم لا يثبت إلا بنص إلا بنص نعم. احسن غيرك ولا يحكم من قصوية الناس يجري لأنه قصنا الثاني قوله فأقع قوله فهذا يكون قوله فهذا يكون تضرب لا يقضى قضيه وطريعا وطبيعة عارف الثاني على الكبه. على كذا على كذا على كذا نعم زي الاسبال زي كذا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي على النبي بعد قال يقول إنه لا نقول يعني مش السنة العمامة و... يعني السنة أن الإنسان يوافق عادة القوم فهذه الناجس السلام إنك لا يخفز عن عادة القوم يعني. يلبسون عمامة ويلبسون إزار ورداء خلاص يلبس إيه. نمت عامة النهاردة إلبس العمامة والإزار والرداء نفسك عامة تبقى تشجه وإزاره ورداء يبتوني شج هذا الإزار ورداء لفافة تلفوه على بجنة الفوق هذا الرداء وتحت هذا الإزار إلبس ذائر رداء والإزار, والإزار والبس عمامة الناس اتنكر عليك لنباس صهرة في الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإظهار و... وساعات مثلا تلبس الإيه؟ الإيه؟ الازار فقط لأن بع... بعض الصحاب ما كان يجد إلا هذا زي اخوانا مثلا اللي يتعود لباسا معينة يقول لك او لا نروح مدرسة او روح الشغل الحكومي مثلا في الثوب او في ما حتى لو فصلوني انا لا اعصي ربي ابدا والرزاق والله سبحانه وتعالى ليه؟ ولك ده لبس فرنسي يعني لبس الكفار ولبس كده لا مش لبس الكفار لم يختص به الكفار لم يكن علامه عليه تشوف روحت ده ايه ده كافر لكن هذا اللبس مشهور بين وبين الكفار ثياب ع ع ايه البسها البس هذا ثياب ع ولو النبي كان عنده غلاف الثياب اللابسه صلى الله عليه فما فيش إشفاء في المساله البنطلون بس يكون بالضوابط الشرعيه فيش اشفاء او مثلا اخيط الثياب الباكستان اللي هي البنطلون المفتوح من ايه من الجنب ولغايه فوق الركبه بشويه لغايه نصف الفخد طب الفرق بينه وبين القميص الأ مثلا دي. يعني فيش زي انا أنظار انظرني وكان الواحد كان ما اول ما يعني التزمنا كان لسه الاخوه بقى الجامعات الاسلاميه شغاله بقى يعني إيه في الجامعات وفي البتاع كان لسه المساله يعني جديده فجتلك بقى الاخوه في واحد يعني شعارته الاخره مش العمامه كان لابس والبلط والبلطو اللي بتستني ده والسواك تخنه ده في جيبه والمسك الاحمر حط الواحد يفضل فيه شهر ما يطلعش من ايه ده يعني يعني ثيابه الثالث عمامه سواك تخرج له مسقح ده يعني اخ ده من تشكيلها من اشخاص وخذ بالك فكان الناس تجهل هذا وياما اخوه ما رعوش شغل مشاكل من هذا لا الامر هذا يتبع اليه عاده القول عاده القول نعم لان عندما تروح مثلا حج هتلاقي سبحان الله الصوماليين لهم ثياب وطريقه الصومالي النيجيري الهادئه لو يلبسوا الناس تضحك عليه السوداني لو صفر في لباسه عندو مثلا تلبس الجرائم لها جيب من قدام وسبعه وجيب من ورا وسبعه يعني سبعه من قدام وسبعه ايه من ورا فوق سبعه و ايه و وإيه؟ وجيب. ومن ورا فوق سبعه و جيه فتجيب ورا ليه خاطب يا لو انت بتستاهل هنا الناس تضحك عليك لكن في السودان عاد فدي عادات الناس لا ينكر على الناس فيها نعم شوف العلم يا أخوان دي يوسع الافق العلم للأفق. لكن كاتب الحاجات بيحصل مشاكل عند الاخوه مشاكل نعم <تصفيق> <تصفيق> يكون يقوله عنه عمه للأجنة يكون عنه لو احسان ان يكون انزل ان تتعرفيك ان لا العالم نعم العروس زمان لازم الزوج في الخاتم ده دي لانه وافق لانه يعني شوف فرق دين شامل دين خاضع دين شامل عام صالح في كل زمان ومكان صح لو الناس عاشوا لو فاضنا عاشوا في طائره هناك الدين ينظم لهم حياتهم ونفس لكن ليس خاضع مش الدين اللي يخضع على الناس ولكن الناس يخضعون للشريعه والدين فنحكم في الناس الدين أيام كان عصرهم وزمنهم ومكانهم الدين ما يخضع حتى لما نترخص بشيء باعتبار بي أو اعتبار وقت اعتبار كذا فلأن الرخصه ستورد لما ما نقدرش نخرج عن هذا الأمر هذا الأمر بصفة جديدة لا لأن الروح ستورد نعم فان قال لي قل... بصحبه الناس الان يحرقون ليحرق والرسول قال خليفه <تصفيق> اه في نفس ولا لا في هو <تصفيق> طيب وقبل, وقبل هذا طيب الثاني النبي فرنقطه بس يعني في اللحيه لما اللحيه مع الشارب يعني عندنا صفة نخالف بها هؤلاء اللحيه والالقاء عليها والشارب وحسه هم لا هم يطلقون اللحى والشوالي إذن الصفة غير متحقق لو دققت في هؤلاء تجد من اللحى والشوالي حتى قدروا مسبقات للشوالي ما عندك في أطول شرف العالم إنما النبي صابق الصفة تحت المسلم بقى حتى إنت تميز بها بين المسلمين والعصاف السوائين بقى بعض السوائين وبعض مش عارف إيه والجماعة اللي هم يا رب وخنافسك تلاقي اه مرد مثلا اللحيه بص شاربه تجد الصفه تختلف يعني صفه الاخ في لحياته وشاربه لا يشاركه فيها الى صاحب السنه معروف تبص الاخ يتميز بوجهه عن اللي مربيها فسقا تضمن بقى عن الكفار يعني تجد مثلا الاخ سيبع على حالها مش عامله بقى وستك ساعه كده ولا زي اللي سماها سكه التبانة بتاعت الناس ده في السم شعر شوية شعر شوية شعر, شوية شعر ولكن تجد زعنة الذي أخذنا شيء والشارب محفوف وهكذا هذه لحيه الأخ تعرفه من هذا والسم إذن ما مثل المخنافة بس في اللحنة اللحنة مع الشيء وهم لا يتقيدون لهذا نعم <تصفيق> نعم يعني هذه احد الاصول نعم يعني لو لو جاء المشرك قال لي او حرق عانه او كذا نقول احنا قلناش يعني لا دي من سنن الفطرة التي هي ها الله عز وجل ان وافقنا واحد فين خلاص هو وافق السته نحن ما نخالف الفطره احنا لا مع والتوسط الله مباح مباح وبالتالي لا تخالف عادات الوجه ما تنشيش بعمامة والناس لا يقرون ذلك مثلا يعني او مثلا تطيلوا الشعر الى الكتفين. دي عادة العرب كان يعملوا كده واللي يعني يعني ويربط لو عقاص الشعر كان العرب يقصون الشعر يجي الواحد يربط ضفيرة الان يجي يربط من دي عادة العرب لكن افعل انت كده رب شعرك وطول شعرك ويربط من ورد ماذا سيقول الناس في النبي صلى الله عليه وسلم كان نصير شعر النبي في شعر من هذا عادة الناس عادة الناس عادة الناس عندك النهارده ان الشعر المتوسط خلاص ماشي زي عادة الناس ماشي زي عادة الناس لو النبي تعبد الله بإطالة الشعر نعم أنت تعبد زي ما النبي تعبد بحلق الشعر في واخد بالك فانت واثق مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذن اللي يطول شعره مخالف خالب للسنة واحده لزاي مش هو كده مباح الشيخ قال مباحث يرام خالب للسنة ازاي لأمت السنة, السنة منافقة العالم انت خالف انت خالف لين السنة واجعلت الناس يتكلمون عنك طيب الثالث الثالث لا أتبعون على وجه رسولي لا يكون مصرط فيه أن يطالق صولي ولا هو الرساله دي يعني على وجه هو مثل نعم يعني النبي قال انما بي عند ربي فيطعمه ويسقين انما انت لا نعم يبقى في نهايه هذا بقى للتحريم هذا الكراهه عشان مثلا ما تجيش تقول والله تم وصلوا مع النبي لو كان يعني حراما ما وصل بهم او كذا المهم ان النبي ينهى عن الوصال ينهى عن الوصال لكن يبقى ان هي هذا سحرين ولا للكراهه هذه مسألة أخرى لكن ثمنه عن الوصال منه عن الوصال نعم والوصال يومي يسموا الوصال يومي هنا ابن الزبير صحابي هناك ابن عمر صحابي ابو هريرة لما كان يرفع في الوضوء الى العبد ويطلع الى الساقين صحابي عائشة رضي الله عنها لما كانت تنهى عن تعني من يقول بانه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود وكذا فتقول السماع على التمونة على دلتمونة بالكلاب وقد كنت أنام مع طرف إلى غير ذلك نقول يبقى ان الصحابة الصحابة وحده قد يصيب وقد يخطئ نظرا للفهم نظرا للفهم فإذا لا يتابع الصحابة وحده على قول أو على فعل إلا إذا وافق باله وافق لكن إذا أجمع الصحابة فهذا الدليل. هذا دليل، هذا دليل إجماع الصحابة، دليل إجماع دليل، والإجماع تصوره على حقيقة في عصر الصحابة، وأما من بعد عصر الصحابة، فليقع ولا يقع مسألة خلاف، لما تصوره في عصر الصحابة، لكن الصحابي واحدة قد يقول قولا لا يتبع عليه، وقد يفعل فعلا لا يتبع عليه، فننظر إلى هذه المسألة عشان ما نجيش من بعض الخطوة مو لا لأنه مثلا في في المسألة كم الاتفاق عليه ولكن فلان من أهل العلم يرى كذا أو فلان من السلف كان يرى كذا أنت شوف فلان ده قوله عليه دليل ولا لا ليس مجرد وجود فلان في مسألة يعد خلاف خلافه خلافا معتبرا أو يبقى المساله فيها خلاف أو يبقى المسألة فيها قولان جزء الواحد يعمل بهذا القول أو لا يعمل لا ما هو فقط دليل وإلى قل المسألة اللي إيه إيه إيه يعني سجدها من غير خلال النهاردة بتجي مثلا انت عم ننبر وعم تقول للناس نكاح المحلل والمحلل وان ما ينبغي هذا وان هذا من نفسنا ويه ويه لأخير وبعدين يجيك واحد بعض الصال يقول ان الشيخ يعني كان متشهده في مسألة وقد ذهب احد الام الاعلام والثقاء السبعة الى ان مجرد العقد على المرأة يبيحها للاول ولا يلزم الدخول كانت فاعده من المسيد ما ينبغب تقول كيف ولا تشوش على الناس الناس ولا قانا من اتفق لكن هل فتوى سعيد رحمه الله بهذا ان الواحد لو عقد على امراه مطلقه اللي هي ثلاثة ثلاثه سعودي الاول من غير ان ذوق او ثيلتها وتذوق ايه الدليل على هذا حتى لو قلبي سعيد اما يجي واحد على المنبر عالم الناس السنه والسواك سنه والسواك سنه, والسواك سنة وتؤجع على ذلك ولكن إن تركت صحة الصلاة ونيجي واحد بعد الجمعة يقول مثلا يعني لا يا جماعة وحد يفرق السواك بس السواك شرط في صحة الصلاة وقال ذلك داود الظاهر يبقى أنت كل ما سألها تجيبه بقى قوله وتشوش على ما اوعى تقول قول كلان إليها كان قولا معطبر قول معطبر وعليه قول برماشة أو في حال البحث لما يكون بالدرج لما يكون بالدرج لكن على المنبر او تعليم الناس اترك الاقوال الشاذه التي يخليفهم الدليل لكن لو بتبحث مسألة ماشي تقول من قال عيون ماذا من ذهب الى الشرطيس زي فلان ولكن هذا القول البحث حاجة وتعليم الناس والفرطي ايه حاجة او نعم رسول الله إني لذي أخذكم إني يُبعى مُرطة يُبعى مُرطة أو كان مواصلات. مواصلات لو كان ما كان يعني بي... لو كان كان يبقى هي نعم لما يتشارك في المجتمع من مُرطة وفرطة مُرطة ويمثلون كل وهكذا يعني أن الإنسان الذي يتعامل أرضهم في الجيش أو اشتبر فيه فإنهم لا يعنسوا بمعادات وضع الرفان الآن من ذنون الأحمال من السجارة فتجرع وتجرع وأصرع مهور ولا تشوص بها ليأتي على شؤون الإنسان هل لما قال ما توصلوش تواصلوا تواصل بهم الناس في السعره بقى يوم 2 حتى جاء الهلال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو النبي لازم تكونوا لغايه ما نشوف اخركم ايه كلموا الناس طيب سؤال فمستحاله ليه ما امتثلوش امر النبي والصحابه معروف امتثالهم لندري من مباشرة مباشره الناس كان ينبغي الانفاء عن هذا. ليه فعلوا هذا ليه معك. سؤال سؤال كويس زي زي ما كان في السديديهش لقوا محلوش ان حرموا نحروف فهل يعتبر الكلام ده يعني خروج عن الامتثال ولا ايه بالظبط يعني انا الصحابه معروف نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابه بوصف سجائر لا يكن الامر على وجه الاسلام الجواب ان الصحابه رسوله تاويلين فظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم رزقا بهم ولذلك سمعوا في الصوم ولهذا قال فهذا بإيه بكة ومتأول طبعا معهور يعني هم فيهم أن النبي يعني إيه بشتق بهم وهم عندهم قدرة وأن النبي يعني بيعشمه في هذا لأنه ينهو نهيا مؤكدا كذلك في الخلايبية يمكن يحصل الأمر يمكن ينزل وحي الوقت يمكن يتغيص الأمور أمور وإن لما حسب النبي الأهم خلاص يبقى بقى فعل ابن الزبير بعد ذلك نقول لا يتابعيه لا يتابع عليه قائل الرابع ما فعله يعني عاوز يقول الشيخ ان الاصل في ما فعله النبي تعبدا الناس الدليل على انه وجوب يبقى الوجوب يبقى الاصل قال لك لان الاصل عدم العقاب ان النذ بيحتوي عدم العقاب فده الاصل عدم على هذا الوجوب يبقى الوجوب يبقى في الأصل فيه الاستحباب الا ان يرتقي للإيه للوجود نعم هذا في الفعل هدف الفعل إنما لما نيجي للأوامر في القول هو الأصل في الوجود لكن الأصل في الفعل اللي النادي إذا دفقرنا بمعنى ان يكون الفعل هذا بيانا لمجمل واجب نبقى أفضل عرفة يبقى نقول هنا فعل غف مثلا نعم نعم لو جاءنا دليل يقول من الواجب <تضح> <تضح> ان الاستاذ اللي داخل بيت السوت ولما لم يرث يبقى الأمر على الايه <تضح> طيب ومش يقول لو قال القائل قد عرضنا معارف يقولنا خصم فعل ذلك لا عزلت عبد ولكن عزلت منظ طيب من مقراءة السواق والتخليل قال الخامس ما فعله بيانا للمجني يعني سل إلا إذا كان تظهر البشرة واللحي خفيفة هذا يجد أنه يكون هذا من وجوب غسل الوجه نعم الخامس ما حتى وما يبقى هو واجب من جهة إيه؟ ما فعله بيان لمجمل منصوص الكتاب والسنه فعل النبي بيان لمجمل اقيموا الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية معاية وعدل معاية هذا بيان لمجمل واجب حج طاقة بعرفة بيان لمجمل واجب بمينة وهكذا أو بيان لمجمل منذوب على حد لكن هنا قال إبا. قال فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه يبقى النبي واجب عليه بلغ الشرع واجبا ومستحبا ده من جهة البلاغ فمن جهه البلاغ يجب على النبي أن يا ايها الرسول بلغ موزيني من رب سواء كان واجبا أو مش الفعل لواجب البلاغ البلاغ هو الـ الـ الواجب ثم يكون له البلاغ بعد البلاغه حكم ذلك النص المبين في حق وحقنا فان كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وان كان مندوبا كان ذلك الفعل ايه مندوبا زي أقيم الصلاة زي اته الزكاه ووجوب ذلك في هذا الباب نعم ومثال المندوب صلاة ركعتين خلف المقام دبر فعل ايه مندوب يبقى النبي يجتمع فيه في الفعل المنجوب امران واجب ومنجوب فما الواجب يعني صلاه الركعتين خلف المقام اجتمع في حق النبي واجب ومنجوب فما الواجب الواجب انه يبلغ بهذا الفعل وما المنجوب حكم الركعتين حكم اليه الركعتين ففي حقه منزوب وفي حقنا منزولا حكم الركعتين لا يقال ان الركعتين كانت وجبتين على النبي صلى الله عليه وسلم قال واما تقرير على شيء فهو دليل على جوازيه على وجه الذي اقر قولا او فعل اذا اقر القول زي اين الله هذا إقراء وكذلك صلى الله عليه وسلم اذا اقر الفعل زي فعل الرجل الذي كان يقرا بصوره الاخلاص مع كل ايه قراء يقراها يوم يقرأ صورة الاخلاص فبلغ الأمر إلى النبي. قال سنوه لما يفعل هذا قال أحبه يا رصال الرحمن وأنا أحبه أن أقرأ به فقال بالله أن الله يحبك ما أحبه لا إقرأ يعني على جواز هذا الفعل لا على السنيه لا على السنية لكن الجواز ولهذا كان الإسلام لا لا يفعل هذا لا طيب ولذلك استدل الصحابه على جواد العزي باقرار الله لهم عليه قال جابر كل نعف والقران ينزل والعف ان الرجل ياتي امراه حتى اذا جاء لينزل انزل خارج الايه الفرج طبعا جابر رضي الله عنهما استدل على جوازي هذا بإيه؟ بإذن القرآن كان بإنزل لو كان هذا منهيا عنه لما أقرى الله سبحانه وتعالى هذا السيد عن فقال كنا نعزل والقرآن ينزل زاد سفيء مسلم قال السجنة ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن ولذلك استدمت صحابة على جواز العزل بإذن القرآن لا يلون قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل حتى الأفعال التي لم تفعل امام النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لو فعلت غير محضر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت غير جائزة لاصلا الله على نبيه بوحي على هذه الايه على ده ولهذا اللي يفعل في عصر النبي زي اللي بين بينادي النبي من الصحابه عشان كده وردت الروايات كنا ايه نفعل على عهد سيدنا نحرنا فرصا على عهد رسول الله فاكلناه لابن يعودش بقى هل هم نحروا الفرص بين ايدي ولا بعيد لأنه لو ما كان جائزا حتى لو كان بعيدا ما أقر عشان كده المسألة دي ما تشغل الناس احنا بيشغلنا نحر لا حكم الرف ولا منوس خلاصة وحكم ما فعل في عهد النبي اذا ما فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على إداحته وجوازه حتى ولو لم يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أن يكون شيء فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعل في عهد النبي صلى الله عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. ومن قول الصحابي أمرنا ونهينا ونحوما كقول ابن عباس أمر الناس أن يكونوا آخروا بالبيت الطواء وكذلك ابن عباس قلت السفرشين أيضا ري الله عنهما كنا نعرف وقضاء الصرع على عهده والسلام بالتكبير كنا نستكبر في عهد النبي يقول لك إحنا كنا نعرف أن النبي خلص فراطه إزاي سمعنا الناس يوم نتكبر فده اللي هذا علينا رفع الصوت بالذكر بعض الصلاة كان معروفا على عهد رسول الله في صلاة لكن ليس جماعي يعني يفرغ استغفى الله استغفى الله استغفى الله ولا يكبر ولا هذا يسبح و هذا كما هذا كان معروفا مع أن الجماهير على خلافه حتى قال بعض الأئمة أظن الشافعي، قال العلم النبي إنما فعله لتعليم الأمة ورد على ذلك لأن التعليم منك لكم بالقول و يرد أن النبي نهى عن ذلك عن رفع الصوت طول بس احتمال واحد يكون بعقليه مساله عقليه ولهذا ادركنا مشايخنا جميعا شيخنا الشيخ ابن الشيخ رحمه الشيخ, الشيخ فوزان الشيخ بن جرير جميعا على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاه خلاص صراخ وصراخ وصراخ لكن كل واحد في لنفسه ولو حصل موقف اتفاقي لكن كل واحد يذكر بعد فراغ من الصلاة والشيخ أظن الشيخ بيس أحمان قال لف رسالة في مشروعيته مشروعية هذا عند عندي الموقوف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا لا خلينا عندي أقسام الخبر أقسام الخبر اثنان من نظافي لنقف عند أقسام الخبر ماشي